I'm ah, What oh, Zo in I wow. one. Na u Oh, right. no. O oh, meu coração está What <laughs> فلا تكفي من رضيه انه الحق من ربك ولكن We hebben de Let's go. Let's go. But I don't want to وَنَخْلُقُهُ وَنُعْلِمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ وقاد المله الذين كفروا من قومه ما نراك Grrrr! <laughs> I <laughs>